ما حدا نطرني يا صباح الفل والضحك الحلوى يلا فيه وروّق يومك ترطس على على معدك صباح الفلول يا سمين صباح معطر بأنسان بحرية ربيعية صباح الخير لكل شي حلو بهالجو الحلو أخذني معك بالجو الحلو خليني معك إسرح يا حلو أخذني شاني كلامك كلامك كلامك كلامي شاني شو بدك دنا ع صوت الدللي دخيني شو بدك غرام ليل من هالمحل مني لك خيال خيال بيقولوا في ناس تمكل الغين من نسمه هوا صغيره بيتركوكوا بيروحو وناس متل لون السما مهما مرا غيوم بيبقوا شو بيصير إذا تجاوزنا المنطق وتخطينا حدود الواقع فأنت تكتب لي كيفك وأنا قل لك من منيحة بدونك أنا <تصفيق> العقولة فيروز بها الأغنية شو اختصرت حكي وأحاسيس وكلام يعني شو في أكبر من ان تقوله ما بدي أعرف شو اخبار الولاد ولا البلاد هي بس كان بدها تعرف شي واحد هو كيف على غيابه الصباح الجميل والقهوة السمراء وأجمل صوت، هذا الصوت الملايكي يلي بتجتمع عليه كل القلوب البيضاء، فيروز فيروز خلقت لتكون قهوة الصباح، لتكون وردة بنهديها لناس من حبة، لتكون حبة مهدئ لكل حدا بيعاني من ضغوط الحياة يمكن لتكون صفاء للقلوب الراقية باختصار هي بلبلة الصباح يعني صباحنا ما بيكتمل بدون فيروس من على هوى طرطوس نستقبل اتصالاتكم الصباحية على 213 215 عجبتيني كتير كتير انتي مش بس عجبتيني انتي التلتيني موسيقى بطلب من ربي وبتمنى بتمنى شوي تحني تعطيني عجبتيني كتير مقروم كتير عجبتيني كتير كمير ومقروم كتير انت مش بس عجبتيني فانت اقتلتين عم تسأل زوجة جوجل ذكر ولا أنثى فقالها أكيد أنثى ما اثنين يحكوا فيها بتجي لتسأل جوجل سؤال بيقاطعك وبيطلع لك باقتراحات من عنده بيسأل الواحد سؤال بيرد عليه بألف جواب <تصفيق> قال... قالت له المذيعة عم أبو علي كم زوجي عندك أبو علي قال له أنا مجوز أربع نساوين قالت له طيب بعد تجربتك بالزواج من أربع نساء شو هي نصيحتك للرجال فأبو علي قال له والله أنا بنصح كل الرجال يتزوجوا أربع لأن التعامل مع أربع مثله مثل التعامل مع شركات الطيران والاتصالات منافسة شديدة وخدمة ممتازة وفاتورة قليلة قالت له المزيعة طيب وولي متزوج من مره وحدة أبو علي قال والله التعامل مع زوجة وحدة مثله مثل التعامل مع شركة الكهرباء خدمة سيئة وانقطاع متكرر وفاتورة عالية شو بدي أحكي لأحكي يعني بالمختصر إذا كانت المره حلوة بدأت وجع لي راسي وإن كانت مشعة ما رح تعجبني وإن كانت متكبرة بدها تحتقرني وان كانت عنيدة رح راك وان كانت غنية رح تحكمك بقى شبدي بدي بوجعة هالراس خليني واقف على شط الأمان أحسن لي ويلي عم يصحلي وأنا عزابي إذا كنت متجوز ما بيصحلي <تصفيق> دي. إنا مار مار مار مار وانا مار مار مر حياتك أنا ما بس على حضرتنا, حضرتنا أجمل على كل اتصل على خبيرة علاقات عائلية وزوجية. رحبت فيها قال له في مشكلة بيني وبين مرتى قالته طيب أوكي رح أخذ لك موعد بس يكون بعلمك الجلسة بتمن 8000 ليرة فهو انصدم وقال له نحن متخانقين على 2000 ليرة الأرجح مش يمكن أكيد حاصل بيني وبينك سوء تفاهم سوء تفاهم شو أنا جوزتك وقت الجوازنا وعا مثل ما بيقولوا كل هالناس أنه بيصير عندي حدا يوقف معي بأخرتي يعني وعا أساس أنت اللي نقيتك توقفي معي بأخرتي بس مش أنه أنت تجي بيلي أخرتي هيدا اللغة اللي صاير بيني وبينك بعد قد عرفت ايه؟ أخرتي بس أنا ما وعدتك أنه بوقف معك بأخرتك ما صار حديث بهالموضوع أساسا أنت عم تقعد حالك بأشياء وحدك بدون ما تخبرني وهيدا غلط يا ستي عال ما أكدتيلي أنه راح في معي بإخرتي بس ما لمحتيلي حتى أنه راح تجيبيلي إياها لإخرتي عرفتي إيه؟ إخرتي لا هلأ هيك صار شي تاني لا ما صار شي عريحتك تسلميلي. ما عدتاني لك شي كعايش ع التفشيخ مصاري مصاري بيدين ما يتزيان يا غني مصاري وبيدين تقولوا عاش مصاري مصاري مرتاحوا من غير كوكب ما بعينوا المصاري ليش بس هي الدنيا هيك صايره كلها مصالح ومصاري علق علق بخار هدايا وهلا ننتقل لفقره ليش مخ... وانا عم فكر بقا اني وياك ليك ليه عم تعمل هيك وانا عم فكر هداك وينك ليك هيك هيك طامني هيك يا حبيب الروح شو عم بتسوي معقول صرنا بال2019 ولسه موجودة بالمدارس وبكثر الاندومي بعد كل الدراسات والتجارب بعد كل القصص اللي حكيتوا مواقع التواصل الاجتماعي غير الندوات التوعية غير كل الإعلام المرئي المسموع والمكتوب يلي حكوا عنها الأصص معقول لحد اليوم الأندومي موجودة وبكثرة وبأغلب المدارس بمحافظتنا يا حبيب الروح شو عم بتزويه ما ينتركني عم بوه يا عواطف حاجي تتلويه هيك صعب العيش هيك أنا عم تفكر إبقى أنا ويك ليك ليه هل انك عم بعينيك الله يا انا ما بعرف أخذ هيك قرار ليش ممكن يتأخر لحد اليوم مين المسؤول عن هالقصة؟ هل مدراء المدارس معهم صلاحيات ما يمنعوا قصص وما يمنعوها ضمن الندوات المدرسية؟ أم القصة بحاجة لا قرار من مدير التربية؟ أيوة أنا عنفكر إبقى أنا وياك ليك؟ وليه تعمل هيك؟ حبك بالنهاية من وين ما كان يكون مصدر أخذ هذا القرار المفروض كان يتأخذ من زمان كتير لكن ان تصلها متأخرا خير من ان لا تصل أبدا هيك بتعمل هيك يا حبيب الروح شو عم بتسوي ساعة بتخفف ساعة بتقوى وقالي شي نوى انت بتعوى هيك من مواقع التواصل الاجتماعي التي اخذت ضجره في الماضيين كانت تغريده تحت هاشتاج لماذا لا يغرد المسؤولون السوريون <تصفيق> الصديقة الدكتورة لمية عاصيت سألة شرح سبب غياب الوزراء والمدراء العامون عن وسائل التواصل وخاصة الفيسبوك وتويتر وعدم تغريد لشرح قرار أو قضية أو حتى تفسير مشكلة شو كان السبب؟ على الحالي أو عصوة ما معقول يكون بسبب عدم توفر الوقت عندهم او يمكن عدم خبرتهم بوسائل التواصل ولا شو اقولكم معقول يكون خوف من مواجهه الردود بحسب حسب لمياء عاصي قالت بعتقد أن السبب بعدم التغريد أن التغريد من صفات للطيور ذات الأجنحة وأجنحة مسؤولين رغم اتساعها هي غير قادرة على حمل على الطيران بسبب ثقل أحذيت وامتلاء جيوب وثقل الأفكار البالية بعقول وقيود الحديد اللي بتكبل أفواه كمان خوفهم من السقوط من أبراجهم العاجية إذا تجرؤوا على الطيران <تصفيق> هذا الهاشتاج أثار غضب يمكن الشارع وناس كتير علقت على القصة وكان من أبرزهم أحد الإعلاميين السوريين يلي كتب له لما كنتي وزيرة ليش ما كنتي تصرحي بالإعلام أو حتى تغردي انتي أول حدا التزم بعدم التصريح الإعلامي <تصفيق> وانا كمان بسأل حالي نفس السؤال لما بيكونوا موجودين بموقع او بمنصب ليش ما بيحكوا ليش ما بينتقدوا ليش ما بينزلوا على صفحاتهم ليش بيبقوا ناطرين لحتى يتركوا هذا المنصب لحتى يبلشوا انتقادات يا غيري تحطيكم ميت يغرب بيتك يا هنيت شو مع تقول لك انه ليش بيقولوا خليك ذئب وليش الذئب بالذات؟ شو هي صفات الذئب؟ بيقولوا أنه هو ما بياكل الجيفة مطلقا وهو من من سلالة ملوك الحيوانات كمان بيقولوا أنه ما بيحدث عند الذئب الثواج المحارم يعني هو ما بيتزوج من أمه أو أخته مثل باقي الحيوانات <تصفيق> بيقولوا الوفاء عند الثقب منقطع النظير يعني هو بيتزوج من ثقب واحدة مدى الحياة كمان هيك بتعمل الأنثى لهيك فالذئب بيعرف أبنائه لأنه بيخلقوا من أم واحدة وأب واحد يا زماني يا زماني يا زماني هلأ الأغرب أنه في حالة موت أحد الزوجين بيقام مع حداد من قبل المتبقي لمده ما بتقل عن ثلاثة اشهر وممكن تستمر لسنة كاملة أما الأغرب فممكن تصاحب حالات انتحار وقليل ما بيبقى أحد الزوجين على قيد الحياة ذئب بالابن البار لأنه, لأنه من بين الحيوانات هو الوحيد يلي ببر بوالديه بعد وصولهم لمرحلة الشيخوخة وعدم القدرة على مجارات القطيع بالصيد فبيبقوا الابوان بالوكر وبيصطادوا لون الأبناء وبيطعموهن صباحي ممتع معنا مع الأغاني والمعلومات والخبريات ومثل العادي طرطوس أفقا ما كنا على السمع وعلى طول جاهزة تستقبل اتصالاتكم على المتين وثلاثة عشو وخمستاش كان معكم بالإعداد والتقديم رولا صالح والشكر الأكبر لفريق العمل اللي رافقنا لليوم <تصفيق>